محمد رسول الله والذين معه أشدان جَدَيَّ ابْتَغُونَ فضلًا مِنَ اللهِ وَالضَّرَنَ نَسِيَ للسجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزر وَجَاءَ شَطْؤُهُ فَأَذَّرَجَ فَسْتَوَى نَظَفَ سَتَوَى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 يا ايها الذين امنوا اتقوا قدما بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سميع العليم ولا تنجروا له بالقول كجحريف ضق ملب ضن ان تحبطا ما لو كنتم لا تشعرون الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ